اللهم الرحمن الرحيم إن الله عبادك تقولون صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا فكونوا جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيد يا سيد الكونين رضا. <تصفيق> يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، جئت كقاصد، جئت كقاصد المذور. الله الله الله الله الله الله. الله. أنت الله ما خلق انت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا, كلا ولا خلق الورى لولاك والله يا خير الخلائق ان شوقا لا يروم سواك الله يا حبيبي الله أكبر وبحق جاهك إمني بك مغرم سيدي يا رسول الله وبحق جاهك إمني بك أنت الذي من نورك البدر ابتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي نذاك أنت الذي نذاك ربك مرحبا ولقد دعاك لقر نبي وحمكا نبي صلو